بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة أياتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة ومحطة أخيرة مع أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي التي جال وصال بنا ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني منظرة عقائدية فجرت جوانب العظمة وجلت وكشفت أبعادا جديدة ربما لا يعرفها كثير من المسلمين وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهو العلي العظيم ومع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني مرحبا فضل دكتور مرحبا شيخ مصطفى ببقى. أنا الحقيقة سعدت سعادة بالغة واستمتعته كما استمتع السادة المشاهدون ممن تابعوا برنامج أعظم آية خلال شهر رمضان المبارك هذا يعني اكتشفنا أننا نحتاج إلى أن نعيد النظر التدبر من خلال كلام وعلم العلماء كأمثال فضيلة إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولعلها يعني مفتاح خير وبكورة تفسير أنت وعدت يعني ستبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مشروع تفسيري كبير وهو التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم بانت حاجته من خلال هذا البرنامج حقيقة عن آية واحدة وهي آية الكرسي يعني جليت لنا حقائق وردود وكشفت الشبهات لأن الإنسان يعني لن تقبل منه عبادة ولا قربة ولا يكون في عمله زلفة إلى الله تبارك وتعالى إلا على قاعدة التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وما أمره إلا دي. ليعبدوا دي. الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم فضل فضل فض فض الحمد لله صلاة والسلام عن رسول الله في الحقيقة كانت صحبة طيبة في أعظم آية في كتاب الله عز وجل نعم. كما ورد بنص حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبي الكعب أي آية في كتاب الله معك أعظم فأبي أجاب وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوب هي فعلا أعظم آية آية ترهب الشياطين نعم. لأنهم يعرفون قدرها وقدر ما دلت عليه من توحيد رب العالمين كما أنها آية تمثل منهجا في الحياة ليست فقط أنها تتعلق بالاعتقاد ولكن هي تحمل رسالة عالمية كما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبيد الناس إن جميع الناس بلا استثناء خلقوا عبيداً شاءوا أم أبوا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فالعبودية أصل فينا وهي يعني لازمة لنا لأن من أوصاف العبودية وصف الحاجة والافتقار دليل العبودية ولا بد أن تلجأ إلى رب العزة والجلال اللي هو موصف بالغنى الزات والكمال فلما كان الأمر كذلك ونحن عبيد فالله عز وجل أراد منا أن نتخير نوعية المعبود لأن الرسل من آدم إلى عيسى عليه السلام جاءوا ليقولوا للناس جميعا أعبدوا الله ولا تركوا بشيء فالله أراد أن يوجه رسالة في آية الكرسي أعظم رسالة فبين أن الخطاب الذي فيه التخيير والتخيير أصل الابتلاء في الإنسان ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتله فجعله سميعا بصيرا ان هديناه السبيل الا شاكرا واما كفورا فكان الخطاب لهؤلاء العقلاء في اعظم آية بيقول يعني هل فيه معبود من المعبودات التي اشركتم بالله عز وجل ودعوتموها من دون الله عز وجل يمكن أن يغنيكم كما يغنيكم الحق سبحانه وتعالى هل فيها من الاوصاف ما فيها من الاوصاف التي ذكرت في ايه الكرسي ان كان فاعبدوه لا إكره في الدين والله قال بعد آية الكرسي لا إكره في الدين ليبين ويؤكد هذه الرسالة العالمية فلما قال الله لا إله إلا هو بيّن أسباب ذلك إيه العلة في أنه ينبغي أن يكون المعبود بحق لا إله إلا هو معناها لا معبود بحق قال إن الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذه ليست في غيره أبدا له ما في السماوات الأرض وغيره لا يبلك شيئا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لغناه وكماله أما ما سواه من الشفاعة فهي شفاعة عن نقص وعن عكز من تشفع عندهم ثم قال يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذه الأوصف لا يمكن أن تكون إلا لمن, يحتم، لمن يتحتم علينا أن نعبده وحده ولا نشف به شيئا ثم بيّن أن ملك العالمين جميعا لو أنكم زعمتم أنه لهم فبماذا يمثل هذا الملك أو ما قدر هذا الملك عند الله لا يمثل شيئا فيما تحت قدم الحق اللي هو الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بعرشه وبالرغم من ذلك حمل السماوات أو أمسك السماوات والأرض بقدرته من أجلكم ومن أجل حياتكم فهو العلي ارجع إليه واسجد له ووحده في وصف العلو ثم قال وهو العلي العظيم فذكر اسمه العظيم السر في العظمة أنا لما نراجع العظمة لفقية القرآن كي أن واحد بقى حيحكم حكم الحق في النهاية واحد عبد بيتابع كده هذه الأشياء فقال لا أنا لما سمعت هذه الأوصاف اللي ورد فقية الكرسي هي دي العظمة الحقي سيبك من دول كلهم لا لا لا لا لا بد أن أعيد النظر في حياتي لا بد أن أصدق بربي العظمة هي هنا هي دي العظمة الحقيقية احنا عايشين في وهم دل هم موصفون بالعظمة ولا يملكون شيئا في الملك وليس لهم ظهير وليس له ظهير ولا يشاركون الله في أي شيء العظمة الحقيقية هنا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الناس باسمه العظيم ذكر في سورة الواقعة وفي غيرها سورة الحق يقولون نحن خلقناكم فلولا تصدقون الخالق ربنا سبحانه وتعالى وهذا واقع لكن فلولا تصدقون لأن الناس عايشة في وهم ماش عايزة تفوق نحن خلقناكم فلولا تصدقون وبعدين يذكر لهم بقى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم كذا أفرأيتم كذا إلى أن قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يقول فسبح باسم ربك العظيم وبعدين تاني يقول لهم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم القرآن اللي أنزل الله عز وجل فيه هذه المعان وأفضل ما في القرآن وأعظم آية في القرآن آية الكرسي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبعدين يقول لمن عبد غيره, غيره أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون آلهتكم لا تغني عنكم شيئا في الموقف ده اللي ستلقع في ربنا سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين استعينوا بأب آلهتكم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 يعني استمروا بقى في العناد وظلوا على شركهم وقالوا كده كويس وسيبك من الكلام ده كله م. فنزلوا من حميم وتصليه جحيم ثم يقول ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك واذكر العظيم يا سلام م. فربنا يذكر اسم العظيم لان منتهى العظم عنده فليه لا تصدق كلامه ليه لا تؤمن بما اخبر, ب ب ب ب ب ب ما أخبر وتنفذ ما امر العظمة بقى يقول لك لما واحد يقتنع يقول لك لا العظمة كلها هنا اي اللي خلينا نروح هنا اخي بألك ازاي لا. تكرر القضية الشيخ مصطفى سورة الحق بنفس التسلسل فلا اقسموا ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لانهما قالوا شاعر وكانوا لألك لم دل عبدوا الله تلعز عبدوا غير الله عز وجل ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون تنزيلوا من رب العالمين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 قدر كل حدود العقل العقل فعلا لا يمكن أن يتصور عظمة الخالق سبحانه وتعالى وده الشاهد يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد منا في النهاية أن انت ترجع إلى العظمة الحقيقية اللي بقول فيها النبي عليه الصلاة والسماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم أو إلا كحلقة ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة سبحان الله لما يكون ده وصف ربنا سبحانه وتعالى يبقى أليست هذه العظمة موجبة لجميع الخلائق أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي دي الحقيقة اللي بنرجع لها في أعظم آية قرآنية النهاية اللي بنرجع لها كل الخلائق ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يعني, إيه إيه يعني هو ب ب ب رسول الله سلام بيطلب من ربي الشفاعة ف ف فأقول يا ربي ذن في من قال لا إله إلا الله ذن لي في من قال إيه لا إله إلا الله اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى فيقول وعزتي وجلالي وكبرياء وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله اللي هي على نية أني ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق الذي ينبغي أن يطاع ولا يعصى الموحد الحقيقي مم. مم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا الكبرياء ردائي والعصمة إزاري فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار إن القضية هنا قضية التوحيد انت دلوقتي ما كنتش عبد يبقى انت عسبا ربه على طول مهما فيش غير في الكون كله لا يوجد إلا أن يكون في معبود بحق رب العالمين وعابد إنما هتقول لي ما تشعز تبقى عابد فيبقى في هذه الحالة تريد أن تكون ربا تنازع الله عز وجل في عليائه فاسمع ما قال الكبرياء ردائه والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار وده حديث صحيح سابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركوع كان يقول نبي في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إثبات العظمة لرب العزة والجلال بعد كل ما وردت نوع من أنواع الذكر النبوي ولذلك <تصفيق> نقول في العلو وهو العلي العظيم م. العلو اللي فيه قمة العلو رب العزة والجلال ناسبه أن يكون في السجود سبحان ربي الأعلى والعظمة والإقرار بتبقى في الركوع م. سياق آية الكرسي والترتيب المحاور الإيمانية من أول الآية حتى آخرها هل يفيدك في أمر أو في هذا السؤال الذي سأسأله أن تأتي صفة العلو وبعدها صفة العظمة يعني هل ماذا يفيد هذا الترتيب أن العلو أولا ثم العظمة لو فرضا يعني واستغفر الله قلنا العظيم العلي أه. ما الفرق ما الكمال ما يجيش في كده ليه لان كل حلقه عظم على عظم على عظم على عظم على عظم على عظمه توصل في النهايه تو العظم مش بعد كده عظم انت فاهم لك ازاي لأن احنا كل حلقه من الحلقات اللي عرضناها في ايه الكرسي بتستشف منها عظم وعظم تضاف لعظم وعظم لتضاف لعظم لغايه ما توصل في الاخر الى عظمه مطلقة مجمعة من خلال مجمو... وبعدين في النهاية الشخص يقول لك إيه؟ والله أنا ما شفت بعد كده عظم أخبرك إزاي مم. فالعلي ناسب أن يسبق الإيه العظيم وأن يقترن به بهذا النحو وبعدين علوه سبحانه وتعالى في واحد يكون له العلو لكن ما لهش العظم زي ملوك الدنيا ممكن يكون له العلو المطلق لكن تحكم القدرة بالنسبة لإدارة البلاد ليست في يده إنما في يد غيره فغيره يأخذ التعظيم دون هذا أخبرك إزاي قد يكون له العلو وليس له التعظيم وبعدين العلو لا يمكن أن يكون علو له معنى الكمال المطلق إلا بالعظمة ولا يمكن أبدا للشخص العاقل بعد ما يسمع هذه الأوصاف إلا أن يقر لله عز وجل بالإيه بالعظمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أية الكرسي خير الجميع اللي بعدها إيه وهو العليم العظيم لا يكرهها في الدين سبحانه طيب. قد تبين الرشد الرشد اللي هو منتهى الحكمة والكمال في النظر ما فيش بعد كده بقى رشد فيه بعد الأوصاف اللي ربنا ذكرها دي ما يدعو إلى أن شخص يترك الحق سبحانه وتعالى أو غيره كتعظيم الله أو يعظم غيره فيما يخرجه عن قدري كعبد لله عز وجل سبحانه وتعالى قد تبين أنا أنا أنا وأنا بأ بأ يعني كده حضرني ان أنا تتبع يعني أحرف وهو العليل العظيم فوجدته حوالي 11 حرف وهو عدد وطري وهي آية التوحيد والحديث يقول أن الله وطر إن يحب, يحب الوطر في في فيها, فيها كمان العظمة في كل حاجة في كل حاجة لكن تعال بقى أشوف يعني أم يقول الله لا إكره في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطبع لا أنا عايز قد تبين الرجل من الغي خلاص تعلقها بآية الكرسي ما قد تبين الرجل من الغي في إيه مم. من ناحية الحكم العقلي مم. مش هي رسالة عقلية العقلاء فقامت الحجة على العقلاء بمجرد استيعاب وصف رب العزة والجلال واستيعاب المعاني اللي هو اتكلم عنها في آية الكرسي انت عايز بعد ما ربنا وضح لك هذه الأسباب في آية الكرسي ان انت لا تعبد الله ولا ترجع إلى وضعك الذي خلقك من أجله واستخلافك في أرضه بعد بعد آية الكرسي واستعراض محاور التوحيد الكبرى لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى السؤال استفهامي مم. قد تبين الحق من الضلال ده الرشد عشان الموضوع قول له انها رساله عقليه ام اخبرك ازاي رساله عقلية يا شيخ يعني مصطر. اهل التوحيد الخالص هم, هم العقلاء في هذا الكون وهم اعقل الناس وافضل الناس اصحاب الرشد, أصحاب الرشد. كل مم. المعاني الجميلة دي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وقد آتينا إبراهيم مم. رشده وهو إمام التركيس على العقيدة فقد استمسك بالعروة الوثقة. الوثقة يعني تشوف العقيدة راسقة في قلبه كالعروة المشدودة اللي مش ممكن تتفك أبدا مم. فمن كان في قلبه اعتقاد حق بتوحيد الحق ولا يحيد عن الحق في قلب عروة وثقة من الإيمان فهذا هو الذي يتغير على إثره وضع الأمة الإسلامية ولم في صام لها, ولم في صام لها. مش ممكن حتنفك أبداً حت مهما تجيبه يمينه شبال مهما تعرض عليه من فتن والابتلاءات رجل راسخ في توحيده وفي عقيدته لا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولذلك قال بعدها الله ولي الذي ما أمنه أنا بس عزيزين نوفينا عن رسالة للأمة الموحدة أن آية الكرسي أو أن التوحيد هو الذي يجعل الأمة وحدة واحدة لا تتفرق فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صاملها لكن حينما, حينما تتفرق عفوا دكتور فضل. حينما تتفرق الأمة إلى فرق ومذايب وتتشتت بعيدا عن, عن التوحيد الخالص تنفصم عراها بسبب وتتفكر. خلل في توحيدها لربها بسبب خلل في اعتقائها يبقى الذي سيجمع الأمة العقيدة. ويحفظ لها تماسكة هو التوحيد التوحيد العقيدة شيخ مصطفى مم. ولذلك يعني الرسول على السلام لما الصحابة في حديث خباب ابن الأردت والحديث روالي بخاري يقول شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة يعني متغطي بردة كده ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فرسول <تصفيق> كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء فيجعل فيه يجاء بالمنشر فيوضع على رأسه فيشقه حتى ي حتى ينفصل الى قسمين ما يصد ذلك عن دين الله ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب الله وما يصد ذلك عن دينه بسبب قوه اعتقاده مم. ثم قال ان قوه الاعتقاد دباج في والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يبا احنا بنقول لإخواننا وكل الناس إن لا يمكن أن تنصالح الأمة الإسلامية إلا بالعقيدة الحق إلا بنفس البدع بنفس الخرافات إلا بالعودة إلى رب العزة والجلال هي ذي العروة الوسق اللي بسببها نستجلب قوة الحق إلى قوتنا والله عز وجل قد الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يبقى الولايه الحق هي ولايه التوحيد هو ده الولى الحق ولايه الله للموحدين انما تقول لي بقى ولايه ان ولي من الاولياء لا ما اعرفش بحق فين في ال في الغرب ورجلي في الشرق و... وواحد شايف واحدة بالطوف وأنه يعرض عليه اللوح المحفوظ والخزعبلات وأنه واحد قاعد على السطح 12-13 سنة ومغط وشه ولو كشف وجهه فستحرق صبحات وجه ما انتهى إليه بصله من خلقي لأنه معتقد أن ربنا ظهر في صورته زي ما حصل من البداء ومن غيره وتقول لي هي دي الولاية ولاية إيه؟ الولاية الحقيقية هي ولاية العبودية ولاية الطاعة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي وقال في البداية من عاد لي وليا فقد أزنته الحرب الولاية اللي فيها انضبط على الشرع الولاية اللي فيها منهج الله المسلم المتمسك بمنهج الله عن سوشان ولذلك تلاقي يا شيخ مصطفى ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ميز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان الفيصل الفرقان بين حتى بتايمية له كتاب اسم الفرقان بين اولياء الرحمن والشيطان الفرقان ايه انا اعرف دولي ولا لا لو لقيت منه مخالفة للشرع مش ممكن حيبقى ولي من أولياء الله وقعد في الخلوة بيدخن وبيشرب الشيشة والحشيشة مش ممكن داي تقول لي ولي ولي ايه فانت لو شفت واحد بهذه المواصفات ما تقولش عليه ولي ولا تعتقده ولي الولي يكون موجود في المسجد بيصلم على المسلمين الولي يكون بيدافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الولي يكون متمسك بقال الله وقال رسول كل حاجة يجيب عليها حكم مشاهد من الكتاب والسنة انما تقول الله دي فيه ظاهر وفيه باطن يا عم الشيخ وما تنكرش عليه أبداً. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بين أيديهم قريب من كل واحد ومن نفس كل واحد في تواضعه في حبه وقربه الشخص الشيخ تلاقيه قريب من المشايخ قريب من إخوانه يحبهم ويشوفهم أنا بشوفهم كأنه أخ من إخواني أحس بروح الإيمان والمودة إنما تلاقيه يقولك ده دوالي من أولياء الله محدش يعرف يشوفه كده اللي يشوفه هيتحرق اللي يشوفه هيعصاله معرفش إيه هذه الخزعبلات التي يعني فعلها سنهد القبور وغيرهم عند البداوي الدسوقي وابو العباس المرسي وابن تميم المنزلاوي عندنا في المنطقه بتاعتنا والشازل وغريب السويس والرفاعي والعيدروسي والعدوي كل هؤلاء يا اخواني عبيد لله تبارك وتعالى ينبغي ألا نفعل عندهم ما حذرنا منه رب العزه والجلال لأن ربنا لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون جعل الولاية مقترنة بتنفيذ شرعه وبالتزام منهجه دون مخالفة وكل ما يحدث هناك إلا النذر اليسير مخالفات طواف بغير بيت الله دعاء الأموات التمسح بالأضرحة هذا كل من الأفعال الشرك والعزو الله ينبغي أن نصرف لله تبارك وتعالى الخوف والرجاء والمحبة والدعاء وغير ذلك من هذه الأمور ولذلك حتى نحن في نهاية الحلقات الجميلة اللي جلسنا فيها يعني وقتا طويلا نبين فيه الـ الـ هذه المسألة شيخ مصطفى مسألة التوحيد لما نيجي نشوف إن النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام يأمرنا الشخص ليه يعني ما تيجي تبص كده في معاني التوحيد بقى والكمال ونحن في ختام هذه الحلقات رساله عليه الصلاة يقول لك إذا أتيت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اترجع على شقك الأيمن ثم قل قد احنا نقول الكلام ده ربما بانت عظمه هذه الادعيه بعده الكرسي اللهم اسلمت وجهي اليك شوف اسلمت وجهي اليك وفوضت امري وبالمناسبه اليك وبالمناسبه ان أسلمت وجهي الي جاء نص قراني يقول ومن يسلم وجهه لله, لله ومحسن ومحسن فقد استمسك بالعروة الوسطى هو رسالك يعلمنا التوحيد حتى من غير ما نعرف الأبعاد اللي القضية اللي فاتت الكرسي شوفه. أنا لو التزمت بالسنة حاب أفنجاه م. سواء فهمت المعالي أو ما فهمتش صحيح. أسلمت وجه إليك وفوضت أمر إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رجل لا يخشى إلا الله, الله. الخوف والرجاء جناحي التوحيد لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت بول فإن ميت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به شوف, شوف كلام النبي على السلام شوء مصطفى مم. شوف الحلاوة لما تربطها بقى مع التوحيد وغير كده كماني احنا بننصح المشاهدين انهم يعودوا الى التوحيد دائما بالحديث الصحيح اللي ثبت عن النبي على السلام اللي هو السيد الاستغفار اللهم أنت ربي شوف, شوف الحديثة شوف مزر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني شوف انسجامها مع عيد الكرسي مم. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللي هي النهاية بقى إن الواحد يفضل متمسك بالشريعة قل آمنت بالله فاستقب إلى يوم الممات استمسك بالذي أوحي إليك شوف إزاي يقول له وأنا على عهدك وعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رسول السلام يقول إن لي أنه يموت على هذه الكلمة فهو وهو موقن بها على توحيد الله عز وجل فهو من أهل الجنة ماشو الله يعني شوف باشك مصطفى لما يكون الواحد يشعر بحلاوة التوحيد في قلبه التوحيد عمل زي نور إذا امتلأ القلب بهذا النور حيشعر <تصفيق> بطعم كل حاجة حتى هو بيأكله بشربه اتلاقي التوحيد ول ولذلك تجد فضل الدكتور ونحن نتعلم من فضلاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصباح وال والمساء ال ال ال الإشهاد على هذه القضية قضية التوحيد ده. ففي الصباح يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك, أنك أنت الله وفي المساء يكون ذلك يقدد الشهادة على هذه القضية الكبرى الرسول علمنا ذلك الله وهو سبحانه وتعالى علم نبيه أن يبلغنا ذلك لأن هذا كله مرتبط بمعاني التوحيد سواء في أي آية في القرآن ستقراها ستلاقي المعاني واضحة جدا أن توحيد العبادة هو الأصل الذي قال الله عز وجل فيه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهذه يعني الحقيقة سبحان الله ولعل هذا ليس مرتبا أن يكون ختام هذه الحلقات النورانية المباركة في برنامج أعظم آية حول أعظم آية آية الكرسي هذه الآية الكريمة وما خَلَقْتُ الْجِنَّ, وما خلقت الجن والإنسة, وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لأنها هي الرسالة التي أرادها, ربنا أرادها الله سبحانه وتعالى للعالم كله أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بعد أن يقول لهم يعني لا إكراه في الدين اختاروا لأنفسكم ونحن اخترنا وقلنا خلف نبينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا أدري ما أقول في هذا الختام الدامع ونحن نودع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لا يكون وداعا إلا إلى رحمته ورضاه سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك وهذه الحلقات الجميلة المباركة من آية الكرسي والكلام حولها لعلكم تابعتم كلاما جديدا وتطوافا رائعا وبديعا مع أستاذنا الذي يعني يجاهد في ميدان العقيدة فضيلة <تصفيق> أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة يزاك الله خيرنا دكتور وأحسن الله إليك ولا حرمنا الله, الله من علمك أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يجعل أيضا كل المشاهدين الذين تابعونا في هذه الحلقات يعني من أهل التوحيد الذين آمين. يلتقون مع نبينا المصطفى صلى الله وسلم ونسأل الله أن يجعلنا وهم كذلك بإذن الله تعالى من أهل الفردوس الأعلى آمين نعم. آمين. ونسأل الله أن يبارك أيضا في الفريق الذي قام بنقل هذه الحلقات للناس جميعا نعم يعني الحقيقة لا أريد أن أفارقكم أنا ودكتور محمود رضواني لكن نترككم بإذن الله تبارك وتعالى في استقبال عيد مبارك بإذن الله مليء بالفرحة ومليء بالتكبير وبالتوحيد وبرفع كلمة الحق التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يتوفان عليها وأن يبعثنا بإذن الله تبارك وتعالى عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أشكر لحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في مثل هذه الأيام على خير وبركة وردوان من الله سبحانه وتعالى الله. كذلك أشكر كل الإخوة الذين عملوا معنا في هذه الحلقات المباركة برنامج أعظم آية وشكرا لمخرجنا هشام النجار الذي بذل يعني جهدا كبيرا في إخراج هذا البرنامج إلى النور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم wa kullu aminu بخير bichair wa sallallahu wasallam على سيدنا seydina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalaamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa elhayü القyüm la ta'kuduhu